بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع من كتاب أدب الفقهاء هنا بضعة الدين عن الدولة تسربت أيضا إلى الأدب وزلة إبعاد الدين عن القومية شملت حتى الشعر ولذلك يغض كتابنا نظرهم عن هذه الأعمال الأدبية الرائعة التي تمث إلى الدين والدين الإسلامي بالخصوص بصلة أو سبب وهذا بالإضافة إلى تزهيد بعض إخواننا السلفيين في هذه القصائد لما تتطمنه من مبالغة غير جائزة شرعا في بعض المواضع تلك المبالغة التي نحملها نحن على توخي البلاغة كما هي عادة الشعراء لا على مخالفة العقيدة أو هي هفوة على كل حال كان من الممكن التجاوز عنها لقاء ما تطفح به هذه القصائد من معاني سامية ومقاصد شريفة حتى لا يقضي عليها عاملاء الإفراط والتفريط وكيفما كان الأمر فعندنا من هذا الشعر لأدباء الفقهاء قصيدة الشقراطيسية ومطولة ابن أبي الخصال المسمى بمعراج المناقب وقد سبق الكلام عليهما في باب المدع ولامية أبي إسحاق التلمساني التي يقول في مطلعها ألا في سبيل الله ما أنا قائل ليجنى به أمن وفوز ونائل وقصيدة الوكريات لابن رشيد البغدان وهي تسعة وعشرون نشيدا على عدد حروف المعجم بزيادة لام الألف في كل نشيد واحد وعشرون بيتا مع التزام حرف الروي في أول كل بيت وأولها من حرف الألف أصلي صلاة تملأ الأرض والسمى على من له أعلى العلا متبوأ وقفيدة الوسيلة الكبرى لمالك بن المرحل وهي كذلك مرتبة على حروف المعجم وملتزمة بابتداء بحرف الروي وفي كل حرف منها عشرون بيتا وأولها إلى المصطفى أهديت غره ثنائي فياطيب إهدائي وحسن هدائي ثم قصيدة المعشرات النبوية له وهي على نمط الوسيلة إلا أن في كل حرف منها عشرة أبيات فقط وأولها وقد الكزم فيه الميم ثانيا وقبل حرف الروي أمالي إلى قبر النبي مبلغ سلاما فقد افنى الزمان زمائي وديوان الوسائل المتقبلة لأبي زيد الفازازي ويشتمل على قصائد عشرينية بعدد حروف المعجم مفتحة الأبيات بحرف الروي على طريقة اللزوم كسابقاتها وأولها أحق عباد الله بالمجد والعلا. نبي له أعلى الجنان مبوء وهذا الديوان مطبوع مع تخميس له جيد لابن المهيب من علماء الصحراء المغربية والملاحظ أن كل من الفازازي وابن المرحل وصاحب الوكريات من أهل القرن السابع الهجري إلا أن أقدمهم وفاة هو الفازازي فلا شك أنه مقتداهم في هذه الطريقه من النظم لا سيما والبغدادي صاحب الوتريات قد عاش في المغرب وكان قدومه إليه بعد وفاه الفازاز بقليل فغير بعيد ان يكون اطلع على ديوانه وانشا وترياته على وزانه ويظهر ذلك من تشابه المطلعين اللذين انشدناهما من حرف الهمزه لكل واحد منهما على أن وثريات البغدادي أكثر سيرورة وتداولا بين الأدباء الذين شطروها وخمسوها وعارضوها ولذلك ذكرناها أولا زد على هذا أن الفازازي وابن المرحل هما في غالب أمرهما من الشعراء بخلاف البغدادي فهو من الفقهاء والعلماء والوعاظ ومع ذلك فإن في ذكر قصائد هذين الشاعرين وإن خرجت عن شرطنا تنبيها للباحثين إلى درسها هي وما ضاهاها من مخولات الأدباء عموما في هذا الباب عند التعرض للشعر الملاحم في الأدب العربي. وفي فن المقصورات عندنا مقصورة ابن جابر الأندلسي وأولها بادر قلبي للهوى ومرتى. لما رأى من حسنها ما قد رأى ومقصورة الإمام الصرصري ومطلعها ما بين قرب وبعاد وقل وبين ليث ولعل وعث ضاع زماني ووهد شبيبتي وصوح المخضر منها وزوى ومقصورة المكودي وقد سبق الكلام عليها في باب المدح، ومقصورة النبهاني من أهل عصرنا وأولها أحب إلي من كل ما فوق السراء عرب النقى روحي فدا عرب النقى وأصحاب هذه المقصورات كلهم من أهل العلم والفقه إلا ابن جابر الذي يغلب أن يعد في الشعراء فيقال في ذكر مقصورته ما قيل في ذكر قصائد من قبله وأخيرا لا آخرا عندنا في هذا الباب كذلك ميمية حمدون بن الحاج المسمى بعقود الفاتحة وهي أطول القصائد التي عرفناها في الموضوع لأنها نحو أربعمائة بيت وأولها هبت قماري بين البان والعلم تملي شمائل أقمار بذي سلم ويقول بنا الكلام إذا حاولنا أن نتعرض لهذه القصائد وكلها من زوات المئات بالنقد والتحليل ونقارن بينها وبين المعلقات وغيرها لنتبين أيها أحق بوصف الملحمة الشعرية في مفهومها الأدبي ولكننا نعرض لواحدة منها فقط والتق هي همزية البوصير فنقدمها كنموذج ونتناولها من حيث الشكل والمضمون بشيء من التعليق يقفنا على محتواها وقيمتها الأدبية إن همزية البوصيري تتألف من أربعمائة وستة وخمسين بيتا، وبذلك تكون وسطا بين القصائد التي تعد ألف بيت فأكثر والتي جاوزت المئة ولم تصل إلى هذا العدد وهي من بحر خفيف وهو بحر مفواع سواء من الناحية العروضيه أو الايقاعيه ولذلك سلمت من الحشو في نظمها وخضعت من حيث التلحين لعده نغمات موسيقيه كنغمه الاستهلال والحجاز وعراق العجم ورمز المايه ورصد الذيل وغريبة الحسين والمشرقي والاصبهان وغير ذلك اما قافيتها فهي الهمزه المضمومه وقد اشبهت فيها وفي وزنها معلقه الحارث بن حلزه وكتبت البصير منها عجز مطلعها رب يمل منه التواء وضمنه بعض أبياته وتزيد الهمزية على المعلقة بثلاث واثنين وسبعين بيتا إذ إن عدد أبيات هذه أربعة وثمانون بيتا فقط تبتدي الهمزية بهذا البيت كيف ترق رقيك الأنبياء؟ يا سماء ما طاولتها سماء وهو بيت بليغ جدا وإن شئت قلت مبالغ فإنه وإن كان يلمح إلى قصة المعراج إلا أن بعض العلماء يرى أن لو كان لم يتعرض لذكر الانبياء بهذه الصوره لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على غيره من الانبياء ومن ثم قال العلامة في مطلع همزيته التي عارض بها همزية البوصير ربنا للنبي منك الجزاء تقتضيه الأرواح والأجزاء أما النبهاني الذي له أيضا معارضة الهمزية بمطوله تبلغ ألف بيت فقد جرى على سنن البوصير إذ قال في مطلعه نورك الكل والورى أجزاء يا نبيا من جنده الأنبياء ويتماد البوصير في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة طريقة الخطاب والمقارنة متخلصا بذكر تنقله في الأصلاب الرفيعة والأرخام الطاهرة وبشارة الأنبياء به عبر العصور إلى مولده الشريف وما ظهر فيه من العجائب ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه والذهاء. وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء وتداعى إيوان كسرى ولولا آية من كما تداعى البناء إلى غير ذلك من الآيات وكيفية ولادته ثم رضائه في بني سعد وما رأته مرضعته منذ حل في بيتها من الخير والبركة إلى أن فصلته بسبب خوفها عليه لما وقع له من معجزة شق صدره الشريف واتت جده وقد فصلته وبها من فصاله البرحاء إذ أحاطت به ملائكة الله فظنت بأنهم قرناء فارقته كرها وكان لديها ثاويا لا يمل منه السواء شق عن قلبه وأخرج منه مضغة عند غسله سوداء ويذكر البصير بعد ذلك نشأته المثالية وتأهبه لتلقي أمانة الرسالة وزواجه بالسيدة خديجة بدعوة منها كما يقول لما رأته فيه من العفة والنزاهة والحياء وكانت ذات خبرة ونظر سديد فلما جاءه الوحي وهو في بيتها أرادت أن تتأكد من أمره فكشفت عن شعرها لأنها علمت من ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان نصرانيا أن الملائكة لا تحضر محلا فيه مرأة مخشوفة وأتاه في بيتها جبرائيل ولذ اللب في الأمور ارتياء فأماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء فاختفى عند كشفها الرأس جبريل فما عاد أو أعيد الغطاء فاستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء ويصف البصير قيامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة وما لاقاه من المشركين من التكذيب والأذى وتامرهم عليه وكتابة الصحيفة التي قاطع بها الملأ من قريش قومه بني هاشم وبني المطلب ثم نقضها وتردد أمره بين مكابدة مشاق الدعوة وتربية المؤمنين القلائل الذين اتبعوا إلى أن انتشرت دعوته في المدينة المنورة ومهد ذلك إلى هجرته إليها وهو لا يذكر هذه الأحداث بحسب ترتيبها الزمني بل بحسب المناسبة التي يقتضيها النظم وفن القول كأن يشبه حدثا بآخر أو يزاوج بين الأحداث للمشاكلة الكلامية مما يجعل الصناعة الشعرية والأساليب البيانية هي المتحكمة لا سرد الوقائع ومواكبة الزمن ومنما يزيد في القيمة الأدبية للهمزية أن البوصير يخلل هذه الأحداث بذكر المعجزات التي صحبتها أو ناسبتها مما روية الصحاح أو كتب السيرة وحتى الموالد منها متخيلا بها ومرصيا على عمله حلة الإعجاب والإبداع وهذا إلى ما يقحمه أثناء الأخبار ويثيره من عواطف ومشاعر تناسب الموقف وتشد النظر إلى موضع العبرة فيه فهو يقول في مضايقة قريش له ويحقوا من جفوا نبيا بأرض أرفته ضبابها والضباء وسلوه وحن جذع إليه وقلوه ووده الغرباء ففي ففي هذين البيتين يلتقي المزاج الرومانسي للشاعر بالأحتاف التي وقعت للنبي على سبيل المعجزة فيكيفها بشعور العطف والتأثر ويقدم لنا صورة شعرية مؤثرة لا لا وقائع من السيرة يحتاج بيانها إلى عدة صفحات وبعد هذا القسم الطويل يدخل الناظم في ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية فيفيض في ذلك ويتفنن ما شاء وهي أوصاف لا تليق إلا بمقام النبوة ومن ضمنها هذا البيت الذي يشتمل على معنى فريد: كرمت نفسه فما يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء ثم يخص بعض أطرافه الشريفة بالوصف فيقول في وجهه الكريم ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء ويوال الوصف الوص بما يليق بالوجه من جمال حسي ومعنوي ومخايل النبل والكرم ولا تغفل عما في قوله ليته خصني من دلاله على الطبيعة الأدبية والرومانسية لقصيدة الهمزيه فهي ليست كتابا أو نظما للسيرة ولكنها عمل فني ذاتي موضوعه السيرة ويقول في وصف يده عاطفا على قوله برؤية وجهه أو بتقبيل راحة كان لله وبالله أخذها والعطاء ويتابع وصفها بما صدر عنها من أعمال كبيرة ومعجزات خارقة للعادة ثم بوصف قدمه فيقول أو بنسم التراب من قدم لانت حياء من مشيها الصفاء ويلم بما يتعلق بها من معجزات ومساع حميدة لا أرى بدا من رواية بيت آخر مما يقول فيها لأن إعجاب به لا يقف عند حد وهو هذا فهي قطب المحراب والحرب كم دارت عليها في طاعة أرحاء وهو يقصد بالطاعة هنا الصلاة والجهاد ففيه رد العجز على الصدر بطريقة عجيبة ويدخل البوصيري إثر ذلك في ضرب آخر من الكلام وهو فتح باب الجدال والمناقشة مع الكفار ثم اليهود والنصارى ويرد مطاعنهم على الإسلام فيقول عجبا للكفار زادوا ضلالا بالذي للعقول فيه اهتداء وهذا القسم طويل يكفينا أن نحيل عليه وهو يختمه بالكلام على الأحلاف التي كان المشركون يعقدونها مع يهود المدينة لمقاومة الدين الجديد وما جرت عليهما معا من الوبال وكل ذلك بطريقته التي أشرنا إليها فلا تظن أنه مجرد تسجيل للأحداث التاريخية وزاد في طرافة هذا القسم أنه كاد يكون حوارا كله يعتمد فيه الشاعر على العقل والمنطق من غير إخلال بلغة الشعر والبيان ويلي ذلك الكلام على فتح مكة وانهيار مقاومة المشركين له وعفوه عن قريش وانتصار الإسلام فعثى عفو قادر لم ينغصه عليهم بما مضى اغراء وإذا كان القطع والوصف لله تساوى التقريب والإقصاء ثم يقول البوصيري بعد ذلك النبي الأمي أعلم من اسند عنه الرواة والحكماء وعدتني ازدياره العام وجناء ومنت بوعدها الوجناء وينضي في وصفه ناقته ورحلته إلى الحجاز والمراحل التي قطعها من مصر إلى مكة في المدينة وأعمال الحج والزيارة حين يقول فحطتنا الرحالة حيث يحط الوزر عنا وترفع الحوباء وقرأنا السلام أكرم خلق الله من حيث يسمع الإقراء وذهلنا عند اللقاء وكم أذهل صبا من الحبيب لقاء ووجمنا من المهابة حتى لا كلام منا ولا إيماء ويدخل البصير بعد ذلك في قسم يمكن أن نسميه قسم المناجاة فيخاطب النبي مقسما عليه قسما أدبيا ببعض صفاته ومعجزاته التي لم يسبق له ذكرها وبأصحابه الكرام الخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرة وعميه حمزة والعباس وصبطيه الكريمين وامهما الزهراء سائلا منه الشفاعة والأمن يوم الفزع الأكبر والنجاة من العذاب إلى آخره مما لا يسأل عندنا إلا من الله عز وجل ولكننا نقول مرة أخرى إن الرجل وإن هفى هذه الهفوة فسبيره في ذلك سبيل الأدباء الذين تحملهم المبالغة في المدح على الوقوع في بعض المخالفات ومن ثم قلنا في قسمه هذا إنه قسم أدبي حتى لا يورد عليه أن القسم لا يكون إلا بالله وعلى أي حال فقد رقق البصير في هذا القسم غاية الترقيق وتوسل بألطف العبارة وأشفق من ذنبه واعترف بتقصيره وأعرب عن ذات نفسه بما لا كفاء له في الحسن والبلاغة والانسجام وإليك قوله في أوله يا أبا القاسم الذي ظن إقسامي عليه مدح له وثناءه بالعلوم التي عليك من الله بلا كاتب لها إملاء ومسير الصبا بنصرك شهرا فكأن الصبا لديك رخاء وقوله في آل البيت آل بيت النبي طبتم فطاب المدح لي فيكم وصاب الرساء أنا حسان مدحكم فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء وقوله متضرعا آه مما جنيت إن كان يغني ألف من عظيم ذنب وهاء أرتجي توبة نصوحا وفي القلب نفاق وفي اللسان رياء ومتى يستقيم قلبي وللجسم وجاج من كبرتي وانحناء هذه هي الهمزية في خطوطها العريضة وأغراضها المتنوعة افلا يرى القارئ معي أنها من أجمل شعر الملاحم أو الشعر القصصي على العموم ومع ذلك فإني لا أرى لزاما أن يقلد الأدب العربي الأدب الأجنبي في كل خصائصه ومميزاته وأسمائه واصطلاحاته فأفضل أن نطلق على هذا اللون من الشعر اسم شعر سير ونجعله في مقابل الشعر الملاحم عند غيرنا على أن نبرزه ونحسن عرضه وندخله في عداد الفنون الشعرية ولا يبقى عربة للإهمال وعدم الاحتفال وما قيل في همزية البوصير يقال في بردته وفي بقية القصائد التي المعنى إليها وغيرها مما لم نذكره فإنها كلها غرر ودرر من هذا الفن الشعري الجميل وعما قبل وبعد فإنها من أدب الفقهاء الذي يذري به من يرسلون الكلام على عواهنه وهو أحق أن يكون مفخرة للأدب العربي وجوهرة لامعة في تاجه الوضاء فنون شتى ويجتمل أدب الفقهاء على أغراض أخرى وفنون شتى من القول غير الموضوعات الشعرية الأساسية التي سبق الكلام عليها وبعضها مما يتضمن معاني وصورا قلما نعثر عليها في شعر الأدباء من غير أصحابنا وبعضها الآخر مما يحتوي على صنعة أدبية فريدة وطراز بديع من الصياغة الشعرية لم تتحدث عنه كتب هذا الفن إلا قليلا ونرى من تمام العناية بهذا الأدب أن نلم من ذلك بنماذج تمثل ما للفقهاء من اهتمامات الأدبية تختلف مضموناً وشكلاً عن المصاطر والمجالات المعروفة في عالم الأدب وأقل ما يستنتج منها هذا الأفق الواسع للرؤية الشعرية عند الفقهاء الذي ينفي عنهم كل ما قيل في ضعف إنتاجهم الأدبي والشعر منه بخاصة وأول ما نبدأ به قولهم في نقد الأوضاع الاجتماعية الفاسدة والتنديد بالحكام الجائرين وصنائعهم من أعداء الملة والدين وفي هذا الباب يجب أن نتذكر ما لشعراء الخوارج وأكثرهم من الأئمة الأعلام من أشعار تتمثل فيها روح الخورة على الظلم والاستبداد والحكم المطلق والحياة العابثة التي كان للمتسلطون يشيعونها في الناس ولكن لا نريد شيئا من هذه الأشعار لاشتهارها أولا ولأنها ثانيا تعبر عن نزعة سياسية خاصة لسنا بصدد التعرض لها في هذا البحث الذي إنما يعنى بالناحية الأدبية في اعمال الفقهاء ورجال العلم على أن أشعر الخوارج هي باتفاق نقدة الأدب في الذروه من البلاغة وحسن الأداء فما كان منها لفقهائهم فهو حجة لأدبهم وأدب الفقهاء بعامه ونشير فقط إلى نماذج متداولة من أقوال فقهائنا المعروفين في هذه المقاصد وهي التي تعتد قوة الكلمة وحدها ولا تعتبر قوة غيرها وسيلة إلى إصلاح على طريق الدعاه والمرشدين والأدباء الملتزمين فمن ذلك مشتهر من قول أحد متقدم أهل العلم هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود وهذان البيتان هما مما جرى على كل لسان وأصبح مثلا مضروبا في فساد الزمان وأهله وفشو المنكر وانحلال المجتمع حتى أنه قلما قل يتحدث متحدث أو يكتب كاتب في موضوع التربية الدينية والخلقية ولا ينشدهما ويتمثل بهما وهما على ما نرى من متانة الحوك وشدة التأثير بحيث ينفذان إلى أعماق النفس ويغمران المشاعر بفيض من الأسى والحسرة وذلك غاية ما يتوخى من أي تجربة شعرية ناجحة وكعب المذكور فيهما هو كعب الأحضار تابعي مشهور وابن مسعود هو الصحابي الجليل عبد الله الهذلي وتروى عنهما أقوال في فساد الزمان وتغيير المنكر ومنه قول أبي الفرج بن هند في ملك ليس له من الملك إلا لسم لنا ملك ما فيه للملك آلة سوى أنه يوم السلام متوج أقيم لإصلاح الورى وهو فاسد متى يستقيم الظل والعود أعوجه ولا نجد لشاعر من الشعراء مثل هذين البيتين في تصوير ما ال إليه الأمر في بعض العصور من تنصيب إحدى الدمى على العرش وإطلاق اسم الملك عليها واعتماد هذا الملك بالتحية وسائر مظاهر الملك والدعاء أنه سيصلح البلاد والعباد مع أنه في نفسه فاسد فكيف يأتي الصلاح من الفساد والظل إنما يمثل الشاخص فإذا كان هذا مائلاً فإن ظله لا يكون إلا مثله والتعبير, والتعبير بالاستقامة والعوجاج في الشعر أبلغ مما فسرنا به مثله المضروب وذلك مما زاده بلاغة وقوة كجة إن مثل هذا الملك كثيراً ما لهج الشعراء بمدهه ونوه بأياديه ومن هنا يعلم صدق التجربة الشعرية عند أصحابنا العلماء فهب ينظرون للصالح العام ولا يغويهم عطاء الملوك فيبتد الكلمة ويتآمر مع المتآمرين ولأبي بكر الطرطوشي يخاطب الملك الأفضل شاهنشاه يا أيها الملك الذي جوده يطلبه القاصد والراغب إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب وقصة البيتين كما حكاها القرافي أن الأفضل غضب على الطرفوشي غضبا شديدا بتحريض وزير له ذمي فأمر بإحضاره عازما على عقوبته فلما دخل عليه ورأى الوزير المذكور بجنبه خاطبه بذينك البيتين ففهم الأفضل دسيسة الوزير وأقامه من مكانه وأجلس فيه الشيخ وأكرمه والوزراء والمستشارون من هذا القبيل بحكم الفنية والخضره كم جروا على البلاد من نحن وكم أثاروا من فتن ولم يوجد من ينبه على خطرهم إلا فقيه شاعر هو الطرقشي ولأبي عبد الله بن جوزي في طبيب يهودي ورب يهودي أتى متطببا ليأخذ ثارات اليهود من الناس إذا جث نظى المرء أودى بنفسه سريعا ألم تسمع بفكة جساتي وهذه صورة أخرى تجسم مكر اليهود الذين يتخذون العلم وسيلة لاستغلال ضعف الإنسان والتآمر عليه وهي صورة طبق الأصل مما توصي به بروتوكولات صهيون اليهود أبرزها العالم ابن قبل نشر هذه البروتوكولات بقروم ودل بذلك على بعد نظر وشدة انتباه إنما يوجدان عند أهل العلم ثم سجلها ظاهرة عنصرية بغيظة في بيتين من الشعر على جانب كبير من الفصاحة والبيان وشعرهم في فتاة المجتمع وانتقاد الفكام كثير وقد ذكرنا منه تفاريق فيما مضى من التراجم كترجمه عبد الله بن المبارك وغيره فلنكتفي منه بهذا القبر ومن الموضوعات العزيزة التي نلتقي بها كثيرا في شعر الفقهاء محاربة الشعوذة والتدجيل والتنمية الوعي والشعور بقيمة العلم والعقل مما قصر دائما في رفع المستوى الفكري والحضاري لعامة الشعب ولم يتركهم فريسة الأوهام والخرافات فمن ذلك قول محمد الوراق في المرائين من الزهاد أظهر للناس نسكن وعلى الدينار دار وله صل وصام وله حج وزار لو رأوه في السرية ولهم ريش لطار وقول آخر في العلماء المزيفين قل للذين تكلفوا زي التقى وتخيروا للدرس ألف مجلدي لا تحسبوا كحل العيون بحيلة إن المها لم تفتح بالإثمدي ومنه لامية بن عبد العزيز بن أبي الصلط العالم الطبيب الأذير في بطلان التنجيم واعتماد الطالع لا ترجو في أمرك سعد المشتري ولا تخطي فوته نحس حل وارجو وخص ربهما فهو الذي ما شاء من خير ومن شر فعل ولغيره في المعنى من كان يخشى زحلا أو كان يرجو المشتري فإنني من هو لو كان أبي الأدنبري ولآخر مصححا العقيدة في ذلك خبرا عني المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكب عالم ان ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجب ولآخر مبينا الغاية التي تتوخى من الرصد ليس للنجم إلى ضر ولا نفع سبيل إنما النجم على الأوقات والسمت دليل ولأبي بكر الزبيدي اللغوي وارتكب فيه المذهب الكلامي من البديع يقول المنجم لي لا تسر فإنك إن سرت لقيت شرا فإن كان يعلم أني أسير فقد جاء بالنهي ظلما وجورا وإن كان يجهل أني أسير فجهل العواقب اولى وأحرى ولآخر يخاطب أحد الملوك وقد نهاه منجمه عن الغزو دع النجوم لفرقي يعيش بها وقم لوقتك وانهض أيها الملك إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا ومنه للشيخ أحمد زروق في التنبيه على نوع آخر من الشعوذة وهو الاشتغال بالكيمياء واستخراج الكنوز كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا لا يوجدان فدع عن نفسك الطمع وقد تحدث أقوام بأمرهما وما أظنهما كان ولا وقع. وغني عن البيان ما في هذه الأشعار من تنوير للعقول وتمحيثا للحقائق فإذا كان بعض الشعر وخاصة هذا الذي يستعين بالميثولوجيات وأساطير الوثنيين قد يزيد الناس عما ويعود بهم في حافرة الجاهلية الأولى فإن هذه الأشعار تنبه الغافلين ولا تدع الجهل يستبد بأوساط الناس لأنها دعوة إلى التحرر من عبودية الدجالين والمشعوذين ونبذ الأفكار الرجعية والترهات الباطلة وهذا المحتوى الإنساني الرفيع إلى النظم البياني البديع هو الذي جعلنا نسميها أشعارا ونعدها في خاص في الخاص من أدب الفقهاء وكان بودنا أن نقف عند كل قطعة منها ونبرز ما فيها من صدق التجربة وجمال الأداء ولكن رأينا ذلك يقول فضربنا عنه صفحا مكتفين بالإشارة إلى مقارنة البيتين الذين يخاطب بهما صاحبوهما الملك المتوقف عن الغزو لنهي منجمه له عنه بالأبيات الأولى من بائية أبي تمام التي يمتح بها المعتصم لما فتح عمورية وهي السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بض الصفائح لا سود الصحائف في مثونهن جلاء الشك والريب فهذه المقارنة تظهر أن نفس الشاعر وإن كان أطول وأقوى إلا أن بيتي صاحبنا الفقيه يختفيان حلة من الوضوح وقوة الحجة ليست لأبيات أبي تمام ومع ذلك فهي أسير وأشهر لمكانة الشاعر ومكانة المندوح ومكانة المدينة المفتوحة وما كان لفتحها من صدم بعيد في البلاد حتى لقد سماه أبو تمام فتح الفتوح على أن من تتمه حكاية البيتين المذكورين فيما يروى أن الملك المخاطب بهما نهض إلى حرب عدوه فانتصر عليه وظفر به ظفرا مبينا تماماً كما وقع في عمورية ومن طريف أدب الفقهاء ما يقولونه في وصف الحياة العلمية هو الانقطاع إلى الدرس والتحصيل واغتباطياً بذلك واعتباره أعظم متعة روحيه تقر بها أعينهم وتغنيهم عن كل متعة مادية يشتغل بها غيرهم حتى أن بعضهم جعل اللذة الحقيقية هي لذة المعرفة كما قال ابن السبكي في جمع الجوامع واللذة حصرها الإمام والشيخ الإمام في المعارف الإمام هو أبو المعالي الجويني والشيخ الإمام هو والد ابن السبكي وهكذا نجد أحدهم وهو أبو سليمان الخطابي في برجه العاجي يقول مستهينا بالدنيا وما فيها أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام الأنس لي ونمى السرور وأدبني الزمان فما أبالي هجرت فلا أزار ولا أزور ولست بسائل ما عشت يوما أثار الجند أم ركب الأمير ويجيب أحمد بن فارس اللغوي من سأله كيف أن مظهرا غاية الاعتزاز بالعلم وقالوا كيف أنت فقلت خير تقضى حاجة وتفوت حاج نبيني هرتي وأنيس نفسي دفاتيري ومعشوق السراج ويعتبر القاضي أبو الحسن الجرجاني لذة العيش هي القراءة قائلا ما تطعمت لذة العيش حتى صرت للبيت والكتاب جليسا ليس شيء أعز عندي من العلم فما أبتغي سواه أنيسا أما محمد بن هارون الدمشقي فإن قرة عينه أن تتوفر له أدوات الكتابة الكافية كما يقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق ويقول عبد السلام جسوس في فضل أهل العلم إذا معتزز جهل بمال. وعظم في نفوس الجاهلينا فاهل العلم اعلى الناس قدرا واعظم عند رب العالمين ويقول غيره في رضا العلماء بقسمتهم رضينا بالعلوم تكون فينا مخلده وللجهال مال فان المال يفنى عن قريب وان العلم باق لا يزال ويحسم آخر الخلافة في المفاضلة بين أهل العلم وغيرهم فيقول من الناس إلا العالمون حقيقة وسواهم متطفل في الناس ومما قاله الجاحذ في لقاء أهل العلم يطيب العيش أن تلقى لبيبا غذاه العلم والرأي المصيب فيكشف عنك حيرة كل جهل وفضل العلم يعرفه الأريب سقام الحرس ليس له دواء وداء الجهل ليس له طبيب وللقاضي عياض في تقريض أهل العلم وبركة اجتماعهم ولله قوم كلما جئت زائرا وجدت قلوبا كلها ملئت حلم إذا جتمعوا جاءوا بكل فضيلة ويزداد بعض القوم من بعضهم علما وزيله أبو الحسن الرعيني فقال أولئك مثل الطيب كل له شذا ومجموعه اذكى أريجا إذا شم وزاد عليه أبو بكر بن عتيق اللاردي تعاقوا كؤوس العلم في روضة التقى فكلهم من ذلك الري لا يظمى هذا جو من الحياة السعيدة المليئة بالغطة والسرور ورضا النفس وطمأنينة القلب يعيش فيه الفقهاء والعلماء معتزين بما أوتوه من شرف الحكمة وما خصوا به من مزية المعرفة فهم في عالم طوباوي لا يرضون به بديلا ومهما تظاهر أهل الجاه والمال بمظاهر العظمة والعيشة الرخية فإن ذلك لا يكبر في أعينهم ولا يستهويهم لأنهم يرون أن ما هم فيه من متعة الروحيه هو العيشة الراضية والحياة الكريمة التي لا معنى للوجود بدونها ولقد قال بعضهم في هذا الصدد لو يعلم الملوك ما نحن فيه من كرم العيش لجالدونا عليه بالسيوف والأشعار التي أوردناها وهي كل من كثر تعبر عن هذا المعنى أصدق تعبير فلذلك قلنا في هذا الموضوع إنه من طريف أدب الفقهاء ومن لقائف أدبهم أوصاف وصور يبرزون فيها المعقول بهيئة المحسوس ويبسطون فيها المركب حتى يزايله الغموض وذلك نتيجة لتعودهم على الدرس وتوضيح المسائل فمما نذكره في هذا الباب قول ابن المعافى مجسما نتيجة العجز والتواني ألم ترى أن العجز زوج بنته من ابن التواني ثم ساق لها مهرا فراشا وطيئا ثم قال لها التكي قصاراكما لا شك أن تلدا فقرة وقول آخر مفضلا الحلم على العقل بحجة كلامية حلم الحليم وعقل العاقل اختلف من الذي منهما قد أحرز الشرف فالحلم قال أنا احرزت غايته والعقل قال أنا بالله قد عرف فأصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله؟ في قرآنه التصفى فبان للعقل أن الحلم سيده فقبل العقل رأس الحلم وانصرفه وقول آخر يصف بليدا لو قيل كم خمس وخمس لارتأى يوما وليلته يعد ويحسب ويقول معضلة عظيم أمرها ولئن فهمت فإن فهمي أعجب حتى إذا خصرت انامل كفيه عدا وكادت عينه تتصوب أربى على نشز وقال ألا قد كدت من فرح أجن واطرب خمس وخمس ستة أو سبعة قولان قالهما الخليل وتعلبوا وقول آخر في مناظر مراور مالي لي إذا ألزمته حجة قابلني بالضحك والقهقهة إن كان ضحك المرء من فقهه فالذيب في الصحراء ما أفقها وقول أبي حيان في مثله وإذا جلست إلى الرجال وأشرقت في جو باطنك العلوم الشرد فاحذر مناظرة الحسود فإنما تغطاض أنت ويستفيد ويجحد ولمنصور الفقيه في ذم الحسد بطريقة الجدل ألا قل لمن ظل لي حاسدا اتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب ولغيره في تمثيل الرزق مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك أنت لا تدركه مجتهدا وإذا وليت عنه تبعك ولآخر ملمحا لجنس الحقيقة الإنسانية في تبرير تكافؤ الأفراد وإن اختلفت حيثياتهم إذا شوركت في أمر بدون فلا يقمنك منك في هذا نفور ففي الحيوان يجتمع اضطرارا أريفطاليس والكلب العقور ولآخر فيما يخالف ذلك وللزنبور والباز جميعا لدى الطيران أجنحة وخط ولكن بين ما يصطاد باز وما يصطاده الزنبور فرق وشعرهم من هذا القبيل كثير فلا نطيل به ولا سيما ونحن نكتبه في الغالب من حفظنا ولا نستحضر قائلة فلا نحب أن نتورط فيما لا يكون من شعرهم وإنما نثبت ما تحققنا منه وشككنا في صاحبه أو ما دل بالصياغته على أنه من بضاعتهم وفوق جهدك لا تلام وبعد هذه الأمثلة من المعاني والصور الفريدة التي عني بها أدب الفقهاء إلى جانب الموضوعات الأدبية الرئيسية نورد نماذج من كلامهم الذي اعتمدوا فيه صناعه البديع والمحسنات اللفظية لنرى إبداعهم في هذا الفن أيضا بل تصرفهم فيه بما يدل على أن الرؤية الشعرية عندهم أوسع من أن تحدها الأشكال والعبارات وبما أن هذا الباب واسع فسنقتصر منه على نوع واحد هو التضمين فالتضمين وهو اقتباس بيت أو شطر من كلام شاعر سابق مع حسن تأتن يجعله ينسجم وكلام المقتبس حتى يبدو كأنه جزء من هو من محسنات البديع وقد كثر وقوعه في كلام المتأخرين وهم يتفاوتون في إحكام صنعته بحسب القوة والضعف في صياغة الكلام وعدم ظهور التعمل فيه ومن أرقاه ما وقع لابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد من تضمين شواهد العروض في جميع بحور الشعر الخمسة عشر فلينظر فيه أما أصحابنا الفقهاء فمن قول بعضهم فيه مضمنا شطر بيت من ألفية ابن مالك العلماء كلهم من ساد أو لم يسد لم يبلغ المرادة فرزقهم مرخم منادى كياسعى في من دعا سعادة والشطر المضمن هو من قول الألفية في باب الترخيم ترخيما نحذف آخر المنادى كياسعى في من دعا سعادة وقد تأتى له هذا الفقيه الأذيب أحسن التأتي وأدخله في كلامه بصورة لا يهتدي إلى أنه مضمن من لم يكن يعرف الألفية وأنها هي التي ضربته مثلا للترخيم وهذا بقطع النظر عن جمال هذا الكلام وما فيه من اقتباس لقاعدة الترخيم في علم النحو حتى حسن تضمين الشطر المذكور وضربه مثلا لنقصان رزق العلماء وقلة حظهم على حسب ما يقال وتضمين أشطار الألفية مما أولع به الطلبة والمشائخ حتى إنهم استعملوه في النسيب والمدس وغيرهما من الأغراض الشعرية ومما نذكره من ذلك قول بعضهم إذا أتى الحبيب للباب ودأ افتح وقل من بكسره نطق وإن أتى الرقيب والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وفي نفح الطيب رجزية لمحمد بن يوسف التاملي نصف أبياتها أشطار من الألفية وهي في مدح صاحب النفح فمن قوله فيها نشير بالتضمين للنحريري المقري الفاضل الشهيري ذاك الإمام ذو العلاء والهمم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم فلن ترى في علمه مثيلا مستوجبا ثنائيا الجميلا ومدحه عندي لازم اتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا وهذان المثالان انما اتينا بهما على سبيل الاحماض للمناسبه والا فهما لا يرتقيان إلى درجة المثال الاول الذي أحكم معنا وأسلوبا ومن ابدع ما وقع للمتأخرين في هذا الباب قول الشيخ يوسف النبهاني في آخر لاميته التي عارض بها قصيدة كعب